يا شيخ أم قاري شيخ محمد of <laughs> hell. We're من صبر النداء والنعاس والتقصير تلي علينا القارئ الشيخ محمد الشاه. أستجيبنا.